من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتهم أم ذاء ما كانوا به يستهزئون اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتِّخِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُوا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 وفعلت فعلت كلتِ فعلت وأنت من الكافرين قال فعلت هاذ و أنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِرَبِّي حُكْمَةً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُعْرُسَلِينَ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 لا انقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير اننا الى ربنا منقلبون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 ان مَعِي رَبّي سَيَهْدِين فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى انْضُرْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ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 قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضعون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم 114. لما كنتم تعبدون 115. أنتم وآباؤكم الأقدمون 116. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 117. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين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 من دون الله هل ينصرنكم أو ينتصرون؟ فكبكبو فيهاهم والغون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصرون تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشهون ثم أغرقنا بعد الباقين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 تتق الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجير إن أجير إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بقشتم بقشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون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 وعيون عيون ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوطم المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون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 وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون قالوا الا ان لم تنته يا لو كن تكونا من المخرجين قال اني لعملكم من القالين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 وأنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين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 أفرأيت إما تَعْنَاهُمْ سَيِّئين ثم جاءهم ما كانوا يُعَدُون ما أَغْنَى عَنْهُمْ ما كانوا يُمَتَّعُون وما أهلكنا مِن قَريةٍ إلَّا لَهَا مُذِرُ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 والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيرا واتصروا من بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبٍ يَنْقَلِبُ